بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن فاستكبر فاصبر فاذا نقر في فذلك يوم ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كالكامل فقتلك كيف قدر ثم قتلك كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم اجذر واستكبر فقال ان هذا إلا سحر يثر ان هذا إلا قول البشر فأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ثم نظر ثم عبث وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إنها يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أحفظ النار إلا ملا وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويذعن الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسبر إنها لإحدى الكبر نديرا للبشر لمن شاء من خبر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 ان يكذب بيوم الدين حتى اتى لي يقيم كل نفس بما كسبت رهين الا فاح ذا اليم في جنات يسرى لككم في سقر قالوا لنك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرة قسورة من يريد كل من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 هو أهل التقوى وأهل المغفرة بل يريد كل من منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو التقوى الذقرى وأهل المغفرة